بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبعه هداه أما بعد فهذا المجلس الثاني عشر في شرح في شرح سلسلة أباب وأخلاق طالب العلم لشيخنا أبو عبد الأعلى خالد بن محمد بن عثمان المصري وكان هذا المجلس في ليلة الأحد الثاني والعشرون من جماد الأول عام الحادية والثلاثين بعد الأربعمائة والألف بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فنتدارس في هذا المجلس إن شاء الله تعالى خلقا من الأخلاق الهامة التي ينبغي أن يتخلق بها. كل طالب علما ولهم في هذا الأسوة برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهذا الخلق هو التواضع وضد التواضع الكبر والرسعة على الخلق أو الترفع على الخلق التواضع هو من وضعه وكما قال ابن منظور في لسان العرب الوضع ضد الرفع وتواضع أي تذلل يقال تواضع لفلان أي ذلل لفلان وقد جاءت عدة نصوص في السنة تدل وتبين فضيلة هذا الخلق وتبي و... وتبين كذلك كيف كان الرسول صلى الله عليه والآله وسلم يتصف هذا الخلق من ناحية العملية فمن الأحاديث القولية التي تخص على هذا الخلق تبي فضيلته ما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال ما نقصنا ما نقص مال من صدقة نعم ما نقص ما نقص ما نقص ما وما زاد الله بعبد عفوا إلا عزة وما زاد الله عبدا بالعفو إلا عزة وما تواضع أحد لله إلا رفعه قال العلماء في معنى التواضعنا في هذا الحديث في قوله صلى الله عليه وسلم ما تواضع أحد لله إلا رفعه كما بين هذا النووي رحمه الله تعالى ما تواضع أحد لله إلا رفعه الله قال فيه وجهان أحدهما يرفعه في الدنيا ويثبت له بتواضعه في القلوب منزله، ويرفعه الله عند الناس، ويجل مكانه. والثاني أن المراد ثوابه في الآخرة، ورفعه فيها بتواضعه في الدنيا. قال العلماء، وهذه الأوجه في الألفاظ الثلاثة موجودة موجودة. موجودة في العادة معروفة، وقد يكون المراد الوجهين معا في جميعها في الدنيا والآخرة. يعني يقصد أن هذه الأوجه المسحورة في هذا اللفظ في قوله ما تواضع أحد لله إلا رفعه، هي أيضًا تنطبق على السطر الأول والثاني من الحديث على قوله ما نقصت صدقة من المال وما زاد الله عبدا بعطف إلا عزّ. أيضا ينطبق عليها هذه الأوجه الثلاثة وبلا شك جزاء التواضع عظيم كما بين العلماء في هذا الحديث فإن من تواضع لله عز وجل وفواضع لخلق الله يكون جزاؤه من جنس العمل وهو كما بيّن الرسول صلى الله عليه وسلم إلا رفعه الله وهذا بخلاف المتكبر فينا <تكلم> الله يضعه آه. يرفع الله المتواضع ويضع المتكبر <تكلم> وقد بين <تكلم> أن الرسول صلى الله عليه وعلى وسلم الحكمة من خلق الطواضر ما هي الحكمة من الطواضر وما هي فائدة الطواضر بيانه الرسول صلى الله عليه وسلم كما في حديث عياد حمار المجاشعي <تصفيق> الذي أخرجه مسلم أيضا في صحيحه وحديث طويل موضع الشاهد منه <تصفيق> ما من صلى الله عليه وسلم قال ان الله اوحي الي ان تواضع حتى لا يفخر احد على احد ولا يبغي احد على احد هذه الحكمه من التواضع هذا ما قال التواضع اذا تواضع العباد بعضهم لبعض بلا شك لن يفخر، لن يفخر أحد على أحد. لقد متواضع، متواضع الأخيه لا يفخر، لا يفخر عليه، ولا يستخر عليه بنعمة أو بشيء زائد أتاه الله ليس عند أخيه. وكذلك لن يبغي أحد على أحد. لأن الباغي بلا شك يتولد من الكبر ويتولد من الحرص والطمع والمتواضع ينتفي أو تنتفي عنه هذه الأخلاق الذميمه لا يكون متكبرا ولا يكون حريصا على الدنيا ولا يكون طماعا لا يطمع فيما عند أخيه وقد عقد ابن حبان في كتابه روضة العقلاء ونجهة الفضلاء ذابا في بيان فضيلة هذا الخلق حيث قال ذكر الحث على لزوم التواضع ومجانبة الكبر نعم ثم قال رحمه الله تعالى: الواجب على العاقل نزوم التواضع ومجانبة الكبر، أو نعم قالوا مجانبة التكبر، ولو لم يكن في التواضع خصلة تحمد إلا أن المرأة كلما كفر تواضعه ازداد بذلك رفعة. لكان الواجب عليه أن لا يتزيى بغيره آه. يعني لو لم تكن هناك فضيلة في التواضع إلا أنه يزداد بهذا التواضع رفعة عند الله لكفى بها فضيلة أن يتزيى أي أن يتخلق بهذا الخلق العظيم <تصفيق> ثم قال والتواضع تواضعان يعني التواضع على قسمين، أحدهما مذموم والآخر نعم أحدهما محمود والآخر مذموم، والتواضع المحمود ترك التطاول ترك التطاول على عباد الله، نعم والإذراء به، والتواضع المذموم هو تواضع المرء لذي دنيا أو لذي الدنيا رغبة في دنياه فالعاقل يلزم مفارقة التواضع المذموم نعم على الأحوال كلها ولا يفارق التواضع المحمود على الجهات كلها ثم قال رحمه الله تعالى والتواضع لله جل وعز على ضربين أحدهما تواضع العبد لربه عندما يأتي من الطاعات وعندما يأتي من الطاعات غير, غير معجب بفعله ولا راء له عنده حالة يوجب إها أسباب الولاية إلا أن يكون المولى جل وعز هو الذي يتفضل عليه لذلك وهذا وهذا التواضع هو السبب الدافع لنفس نعم هو السبب الدافع نعم لنفس العزب عن الطاعات يعني هذا القسم الأول أو هذا الضرب الأول من التواضع لله الذي ذكره ابن حبان أن يتواضع العبد لربه يعني أن يقدم على الطاعات وهو غير, غير معجب بهذه الطاعة يعني لا ينسب فضل إقباله على هذه الطاعة إلى نفسه آه. لا يقول أنا أستحق أن أوفق إلى هذه الطاعة لأني أهل لها آه. هذا من الغرور والعجب بالنفس وهو ينافي التواضع يعني الضرب الأول من التواضع أن تقبله على الطاعة غير مواجب لنفسك أو بفعلك وغيره راء لنفسك وغير راء لنفسك في كونها تستحق أسباب الولايه من الله ولكنك تذم نفسك وتعرف أنها لا تستحق ان توفق إلى هذه الطاعة لولا أن من الله عليها هذا التوفيق فأنت لست مستحقا لهذا لو لك الله إلى نفسك وهذا يعني فارق هام بين المتواضع حقا لله وبين مدعي التواضع آه لأنك قد تجد بعض العباد ها الذين يدعون التواضع لله عز وجل من في حقيقة أمرهم متكبرون مستكبرون وما أكثر هؤلاء في من ينتمي إلى هذه الجماعة البدعية جماعة التبليغ والدعوة ها كما بين هذا العلماء في الرد عليهم أنهم يظهرون التواضع. ولكنهم في الواقع ليسوا متواضعين على الحقيقة والضرب الثاني للتواضع كما قال ابن حباب التواضع الآخر هو المرء نفسه واستحقاره إياها هو المرء نفسه واستحقاره إياها عند ذكره ما قارف من المآثم حتى حتى لا يرى احدا من العالم إلا ويرى نفسه دونه في الطاعات وفوقه في الجنايات أي في الذنوب. ف... هذا هو الضرب الثاني من التواضع لله عز وجل هو كما بين ابن حبان رحمه الله تعالى وأن المرء نفسه الضرب الثاني أن يزدري المرء نفسه ويستحقرها فيما يتذكر ذنوبه آه. يرى أن نفسه ذليلة لله عز وجل ويراها حقيرة لأنها اقترفت من الذنوب والمآثم ما يوجب لها المقت آه. لولا أن يتدركه الله برحمته وبمغفرته وهذا يكون بتوفيق الله له للتوبة وللإنابة ولذلك كان من دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم الثابت عنه اللهم رحمتك أرجو لا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا لا إله إلا أنت ثم قال ابن حبان العاقل يلجم مجانبة التكبر نظلم فيه من الخصال المذنومة ثم بين ابن حبان هذه الخصال المذنومة في التكبر وهي مهمة ينبغي أن نتدبرها حتى نتجنبها الخصلة لما الأولى في التكبر كما قال ابن حبان إحداها أنه لا يتكبر على أحد حتى يوجب بنفسه ويرى لها على غيرها الفضل والثانية اصدراؤه بالعالم لأن من لم يستحقر الناس لم يتكبر عليهم وكفى بمستحقر لمن أكرمه الله بالإيمان طغيانا يعني هذا المتكبر يزدري المؤمنين ويزدري عباد الله ويحتقرهم يحتقرهم وقد كرم الله المؤمن و وبيّن سبحانه فضل المؤمن فكيف تحتقر عبدا من عباد الله آمن بالله الخصلة الثالثة المذمومة في التكبر منازعة الله جل وعلا في صفاته إذ الكبرياء. الكبرياء والعظمة من صفات الله جل وعلا فمن نجعه إحدى هما ألقاه في النار كما ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا أن يتفضل سبحانه عليه بعفوه وكما ثبت أيضا في الحديث في هريره أبي هريرة التي أخرجه مسلم أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يدخل الجنة أحد في قلبه مثقال يسقل ضرة من الكبر وهذا يبين خطورة الكبر أعادنا الله إياكم من هذا الخلق الزميل وكما بين ضد الكبر التواضع فلا يستمعان يعني لا يستمع التواضع مع التكبر أو الكبر والكبر كما بينه عرفه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم هو غمط أو بطر الحق وغمط الناس أو. يعني أن تبطر الحق إذا جاءك يعني نصحك أخوك بنصيحة يعني وجدك على بدعة وجدك على معصية وجدك على فهم خاطئ فقال لك قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كذا أو يعني ما قال لك آه آثارا عن السلف الصالح وفتاوى لأئمة هذا الدين من المتقدمين أو من المعاصرين يبين لك فيها السنة فإذ تتكبر عليه وتبطر هذا حق آه هذا من الكبر بلا شك هذا من الكبر الذي توعد الله صاحبه بالعذاب في النار ومن أصحاب الوعيد الذين يكونون في مشيئة الله وكذلك غمط الناس أن تغمط الناس حقوقها يعني تعرف أن فلانا لو حق عليك سواء كان حقا ماليا ماديا أو كان حقا معنويا إذ بك تغمطه حقه ولا تعترف له هذا الحق هذا من الكبر المنافق للتواضح والذي يسمع نصيحته الناصح ثم يولي مستكبرا هذا بلا شك يخشى عليه أن يقع تحت طائلة هذا الوعيد وأن يكون من أهل التكبر ثم قال لا يمتنع من التواضع احد والتواضع يكسب السلام تواضع يكسب السلام ويورث الألفة ويرفع الحقد ويذهب الضده يعني يذهب ضده اي الكذب ايضا من جاهد نفسه على التواضع أزيل من قلبه بالتدريج ما فيه من الكبر <تصفيق> وثمرة التواضع المحبة آه. بلا شك كما قال النبي صلى الله صل... عليه وسلم في حديث عياض بن... بن حمار الذي قال... تقدم ذكره إن الله أوحى إلي أن تواضع حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد <تصفيق> إذا تواضع. العباد بينهم وفي بينهم التواضع بلا شك كانت الثمرة المحبة والأولى في ما بينهم كما أن ثمرت أن ثمرت القناعة الراحة الذي يتصف بالقناعة يجد الراحة آه. الذي يقنع بما اتاه الله ولا يطمع فيما عند العباد هذا بلا شك يرتاح قلبه وإن تواضعه الشريف يزيد في شرفه آه. على العكس ما يظن بعض الجهال <تصفيق> يعني يظن انه إذا ازداد في التواضع ازداد في الذله أو يعني ترك مكانته وشرفه لا بل إذا ازداد الشريف قواضعا ازداد شرفا ورفعة كما بينا في حديث أبي وغيرة ازداد رفعة في الدنيا عند العباد ورفعه الله عندهم وازداد رفعة في الآخرة في الدرجات عند الله عز وجل كما أن تكبر الوضيع يزيد في بعضه آه يعني إذا كان عبدا وضيعا يعني ليس شريفا ثم يستكبر أو يتكبر هذا يزداد وهذا التكبر ضعطا وانخفاضا عند خلق أو عند العباد نعم وكيف لا يتواضع من خلق من نطفة مذيرة هذه <صفيق> <صفيق> النطفة الحقيرة أو النطفة معذرة أليه التي يعني لا وزن لها، هاه؟ والتي يعني لا قيمة لها إلا بإحياء الله لها هو خلق منها هذا المتكبر، فأوله نطفة نذيرة، وآخره يعود جيف جيفة جيفة قذرة كما قال ابن حبان، أوله نطفة نذيرة، وآخره جيفة جيفة قذرة. إذا وضع في قبره وتحلل جسده صار جيفة يعني يتأفف منها الأحياء هو بينهما يحمل العذرة يعني أعزان الله وإياكم يحمل هذا هذه الفضلات من الطعام التي يخرجها بعد ذلك في صورة العذرة ذكر ابن حبان بإسناده عن يوسف ابن أصباق أنه قال وكفى بملتمس التواضعين رفعة وكفى بملتمس العلو سفالا ولذلك قال ابن حبان أفضل الناس من تواضع عن يعني الذي تواضع وهو في مقام مرتفع عند الناس يعني يتواضع عن قوة لا يتواضع عن ضعف <تصفيق> وزهد عن قدرة نعم، من تواضع عن رفعة وزهد عن قدرة آه. وأنصف عن قوة يعني هو يفعل هذا مختارا طائعا لا مجبرا ولا مكرار ولا يترك المرء المتواضع نعم ولا يترك المرء التواضع إلا عند استحكام التكبر يعني إذا استحكم الكبر في قلبه عندئذ ينتفي التواضع عنه فلا يتكبر على الناس أحد إلا بإعجابه بنفسه وعجب المرء بنفسه أحده قساد عقله هذه عبارة ذات معنى يعني عجب المرء بنفسه أحد قساد عقله لأنه جعل العجب إنسانا حاسدا آه. يتمنى زوال النعمة من صاحبه وما رأيت أحدا تكبر على من دونه إلا ابتلاه الله بالذلة لمن فوقه نعوذ بالله من هذا. ومن أجل هذا، الذي قرأناه، كان الرسول صلى الله عليه وسلم وسيد المتواضعين، وقد أثبت هذا في صناته العملية، وقد ذكر العلماء في أبواب الطواظ نحو الترمذي، الترمذي في الشمائل عدداً من الأحاديث التي تدل على وضعي النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومن هذه الأحاديث نعم ما أخرجه نعم البخاري ومسلم نعم من حديث رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وآله وسلم جاءت امرأة وفي رواية معها صديق فقالت إن لي إليك حاجة إن لي إليك حاجة فقال لها صلى الله عليه وآله وسلم اجلسي في أي طريق المدينة شئتي أجلس إليك وزاد مسلم في رواية أن الرسول صلى الله عليه وليس قد خلى بها وخل معها في بعض الطريق حتى فرغت من حاجتها وكانت العله من هذا كما ذكر الشيخ الالباني رحمة الله في تعليقه على مقتصر الشمائل والغرض من البعد حتى لا يسمع بسكوى احد غيره صلى الله عليه وعلى وسلم أي أنه صلى الله عليه وسلم وعدم تكبره أنه كانت تأتي المرأة البسيطة الفقيرة تطلب منه شيئا أو تطلبنه حاجة أو تشتكي إليه شيئا فكان من تواضعه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول إجلسي فأي مكان أنت ترغبين فيه لا يقول لها تأتيني في المجلس الفلاني أو في المكتب الفلاني لا بل قال إجلسي فأي مكان شئتي من طرق المدينة أجلس إليكي كي أقضي لك حاجتك حاجتك وهذا درس عملي في التواضع منه صلى الله عليه وآله وسلم وكما معلوم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم محرم لجميع نساء الأمة كما هو معلوم خصائصه صلى الله عليه وآله وسلم وقد جالس إليها في الطريق يعني لم يخلو بها في بيت وحتى إن حدث فهو من خصائصه صلى الله عليه وسلم وكان محرما لجميع نساء الأم وأيضا أخرج البخاري من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعى إلى خبز الشعير وإلى الإهالة السنخة فكان يقبل هذه الدعوة كان يقبله مثل هذه الدعوة خبز الشعير قد يعني يتأثف منه الضعط والإهالة السنخه الإهالة هو ما يؤتدم به من الدهن أي من السمن السنخة أي التي قد مكثت حتى تغير ريحها أو تغير طعمها يعني تغيرت بالمفس هذه الإهالة الذي يؤدم أو التي يؤتدم بها لما مكثت فترة تغيرت ورغم هذا كان صلى الله عليه وليس من تواضعه إذا دعاه أحد إلى مثل هذا لا يرد دعوته أوه. وأيضا ثبت أيضا حديثي أنس رجل عنه في البخاري أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا قال لو أهدي إلي كراع لقبلت قال صلى الله عليه وسلم لو أهدي إلي كراع لقبلت ولو دعيت إليه لأجبت والكراع هو شيء قد يستحقر من, من الشاء أو من الذبيح ورغم هذا كان صلى الله عليه وسلم لا يستنكف عن أن, أن يلبي دعوة الداعي إلى مثل هذا وأن يقبل هديته ولو كانت هدية ولو كانت هدية يعني مستحقرة وأخرج أيضا الترمذي في السمائل الحديث عمرة عن عائسة رضي الله عنها أنها أنها سئلت ماذا كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته قالت كان بشرا من البشر يفلي ثوبه ويحلب شاته ويخدم نفسه كان بشرا من البشر قل إنما أنا بشر مثل نيوحى إليه فكان يقوم بما يقوم به العبد المطوضع الذي إذا جلس في بيته يقوم بما يحتاج إليه أو بما يكون من حاجة البيت دون أن يستنكف عن هذه الأعمال فكان متواضعا صلى الله عليه وسلم في بيته وبين أصحابه وفي كل معاملاته مع الخلق ومع أباد الله وأيضا من تواضعه صلى الله عليه وسلم أنه لما وجد أحد أصحابه قد أزدل إزاره تحت الكعبين جاءه من الخلف كما يحكي هذا عبيد بن خالد المحاربي فيما أخرجه الترمذي في الشمائل أنه قال بين أن أمشي بالمدينة انسان خلفي يقول ارفع ازارك فنظرت ارفع ازارك فانه اتقى وفي روايه قال فانه امقى قال خالد بن عويض فنظرت لخالدي فاذا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فقلت انما هي حله ا هي برده ملحاء يعني قال يعني هذه البرده التي قال بها هي برده ثم الحاء يقصد ملحاء البرده الملحاء التي يكون فيها البياض والسواد تكون من البياض يعني فيها بياض وفيها سواد فقال صلى الله عليه وسلم أما لك هي اسوه يعني الا تاتسي دي قال قالت إن عبيد فرأيت أو فنظرت فإذا إذرت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى نصف ساقيه هذا أيضا من تواضعه ما كان يستنكف أن يقصر إذاره أو ثوبه إلى نصف الساقين لما يستنف منه البعض ويعتبره يعني متنافيا مع مكانته كما يقال وهو صلى الله عليه وسلم وأعلى البشر مكانه وسيد البشر ورغم هذا ما كان يستنكف عن التزام هذا الامر الشرعي الذي شرعه الله عز وجل لحكمة جليله بلا شك وقد بين الحكمة الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الحديث حيث قال أطقى أطقى لله يكون دافعا للكبر بلا شك وفي رواية أنه أنقى, يعني أنقى للثوب الثوب إذا طال أنه يتسخ بالقاذورات التي قد تكون في الأرض وايضا أخرج الترمذي ايضا في الشمائل بسند صحيح عن قذيفة ابن اليمن أنه قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بعضلة ساقي أو قال ساقه فقال هذا موضع الإزار إن أبيت فأسفل إن أبيت فلا حق للإزار في الكعبي هذا أيضا من تواضعه صلى الله عليه وسلم لأصحابه أنه لم يستنفف أن يعلم أصحابه هذا الأمر الشرعي فأمسك بعضلة ساقه سلاسل أو بعض الأصداق زي على الرواية الأخرى وقال له هذا موضع الإزار في أبيته سيد تأصل يعني نب نبأس أن تنزل الإزار قليلا عن هذا الموضع ولكن إلى الكعبين الحد والأخير لك إلى الكعبين فما زاد على هذا فلاجز فكان صلى الله عليه وسلم مثالا عمليا للتواضع في سنته في أكله وفي مشيه وفي تعليمه لأصحابه فكان لا يستجف أن يأكل بثلاثة أصابع وكان يأمر أصحابه بهذا ويلعق أصابعه بعد أن يأكله كما ثبت هذا من حديث أنس ومن حديث كعب ابن مالك عند الإمام مسلم حكما حديث زابر كذلك أخرجها كلها مسلم في صحيحه كان أيضا يأمر بلعق الصحفة بعد تناول الطعام أو كان يأمر بسلط الصحفة ويقول لا يدري أحدكم فأي طعامه البركة وهذا أيضا من تواضعه صلى الله عليه وسلم كأنه يأكل بيده ويسلط الصحفة بعد انتهاء الطعام ويأمر أصحابه بهذا وهذا مما يستنكف منه بعض الجهال من الذين تأثروا بالكفار وما علموا الحكم العظيم والفوائد الجليلة في التزام هذه السنة التي من من التزامها وجد البركة في طعامه وفي صحته البركة المقصود بها ثبوت الخير ودوامه أن يثبت الخير ليس المقصود بالبركة الكثرة فقط لا ليست الكثرة ولكن المقصود الخير أن يثبت الخير وأن يدوم ولهذا يعني ينبغي على طالب العلم إن كان صادقا في تعلمه أو في حرصه على تعلم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون أول المتزنين بهذه السنن والآداب العملية التي هي كلها تدل على التواضح <تصوح> ولذلك صادق ابن حبان رحمه الله لما لما قال العاقل إذا رأى منه أكبر سنا منه تواضع له وقال سبقالي إلى الإسلام، اذا إذا رأى منه أصغر سنا منه تواضع له وقال سبقتوه بالذنوب، يعني تواضع للكبير والصغير، وهذا كان خلقه. صلى الله عليه وسلم، وإذا رأى من هو مثله. وإذا رأى من هو مثله عده أخا فكيف يحسن تكبر تكبر المرء على أخيه و يعني في هذا القدر الكفاية إن شاء الله تعالى في بيان فضيله في هذا الخلق الجليل ونسأل وأن يوفقني وإياكم إلى أن نتواضع لله عز وجل أن نكون من الذين إذا استمعوا القول أو من الذين يستمعون القول فيتابعون أعفل ونعوذ بالله من الكبر ومن العجر ومن ومن الخلق ومن كل, خلق من كل خلق زمين. بالله مما أبغضه الله يقولون ان الله يقولون ان الله يقولون ان الله يقولون ان الله يقولون ان الله يقولون ان الله ان الله يقولون ان الله يقولون ان الله صلى الله عليه ان الله وسلم في الله وفي ان الله الله على محمد وعلى آله وسلم. الله يقولون ان وسلم، يقولون الله يقولون الله